إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين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 وَالَّذِينَ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ سَمُومَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ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 إنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أضويتني لأزين لهم في الأرض ولا أضويان إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغامين وإن جهنم لموعدهم أجمعين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 من ظل اخوانا على سرر اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي ان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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة للظالمين، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فو ربك لنسألنهم أجمعين، فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.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 وعبد ربك حتى يأتيك اليقين